السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أداخروها إلى يوم الوفاء. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا قد انتهينا في اللقاء السابق من تمهيد الباب الثاني وذكرنا فيه سبع مسائل خلصنا من هذه المسائل لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. هذان القسمان هما مدار الحديث في الفصلين. القادمين من هذا الكتاب قال الفصل الأول الأحكام التكليفية وقد سبق أن ذكرنا أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى قسمين طلب طلب وتخيير طلب القسم الأول هو الطلب والقسم الثاني هو التخيير ثم بينا أن الطلب ينقسم إلى قسمين طلب فعل وطلب ترك طلب الفعل أن يطلب الشارع منك أن تفعل فعلا ما أو أن توجد فعلا ما وطلب الترك أن يطلب الشارع عز وجل منك أن تترك فعلا ما طلب الفعل ينقسم إلى قسمين طلب فعل جازم طلب فعل طلبا جازما وهو الإيجاب أو الوجوب أو الواجب على ما سنفصله إن شاء الله ثم طلب فعل طلبا غير جازم وهو الاستحباب ثم طلب الترك ينقسم إلى قسمين طلب ترك طلبا جازما، وهو التحريم وطلب ترك طلبا غير جازم وهو الكراهه، ثم التخير، وهو التخير بين الفعل والترك، إن شئت ففعل، وإن شئت فاترك فبناء عليه تنقسم الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع، الأول طلب فعل طلبا جازما وهو الإيجاب الثاني طلب فعل طلبا غير جازما وهو الاستحباب الثالث طلب ترك طلبا جازما وهو التحريم الثالث الرابع طلب طلب ترك طلبا غير جازم وهو الكراهة الخامس التخيير بين الفعل والترك وهو الإباحة فالأحكام إذن خمسة الإيجاب الندب أو الاستحباب التحريم الكراهه الإباحة النوع الأول هو الإيجاب قال الأحكام التكلفية خمسة أنواع الحكم الأول الإيجاب طب خلي الأسئلة في الآخر، خلي الأسئلة في الآخر. الإيجاب لفظ وجبة لفظ وجبة في اللغة تدل على ثلاثة معان. المعنى الأول السقوط المعنى الأول السقوط لفظه وجب في اللغة تدل على ثلاثة معان المعنى الأول وجب بمعنى سقطا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والمعلوم أن الإبل تنحر وهي قائمة فإذا نحرت سقطت على الأرض فيقال وجبت فالوجوب هنا بمعنى السقوط المعنى الثاني وجب بمعنى ثبت وجب بمعنى ثبت ومنه الحديث الضعيف الذي ورد فيه دعاء أسألك موجبات رحمتك يعني مثبتات رحمتك فهنا جاءت وجب بمعنى ثبتة كذلك المعنى الثالث وجب بمعنى لزما لزما أو لازما يقال وجب البيع إذا لزم وجب البيع في حقق يعني لازمك البيع وفي هذه المعاني الثلاثة شيء من فقه اللغة وهو أن الشيء إذا سقط ثبت في مكانه، وإذا ثبت في مكانه فإنّه يلزمه. مفهوم؟ نعم. وفي هذه وفي هذه المعاني الثلاثة لهذا لفظ لفظة وجبة. وفي هذه المعاني الثلاثة للفظة وجب شيء من فقه اللغة وهو أن الشيء إذا سقط فإنه يثبت في مكانه فبناء عليه يثبت في المكان وإذا ثبت في المكان الذي سقط فيه فإنه يكون ملازما لهذا المكان لأجل هذا جمعت لفظة وجب هذه المعاني الثلاثة فيقال وجب سقط وجب ها ثبت وجب لزم هذا هو المعنى في اللغة الذي أخذه الأصوليون من هذه المعاني الثلاثة هو المعنى الأخير معنى اللزوم معنى اللزوم هذا هو الذي أخذه الأصليون من لفظة وجبة فانظر إلى تعريف الأصليين لكلمة الإيجاب قال هو الإيجاب هو طلبوا الفعل على وجه الحتم والإلزام طلبوا الفعل على وجه الحتم والإلزام نعم تشفعك الكتاب ولا شيخ محمد طيب الحكم الأول الإيجاب وهو طلبوا الفعل على وجه الحتم والإلزام قال في الهامش الكلام اللي في الهامش ده يعني فيه شيء من الصعوبة لكن ليس عليه تعويل كبير بمعنى أن كل قول من هذه الأقوال الثلاثة التي سأذكرها إن شاء الله اتفق أصحابها في النهاية على شيء واحد ولكنهم مختلف في أي الألفاظ أكمل لغة يعني أيهما أفضل أن أقول الإيجاب أم أن أقول الوجوب أم أن أقول الواجب لكنهم اتفقوا في النهاية على أن الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما أو طلبا على سبيل الحتم والإلزام لكننا نذكرها من باب الفائدة لأن بعض المصنفين بعض المصنفين يذكر أحيانا الفوائد النادرة والنكات اللطيفة ليشحذ أو لينمي ذهن القارئ وذهن طالب العلم فيدخل به في أمور دقيقة حتى ينمو ذهنه هو يقول الإيجاب هو التعبير السليم وهو طريقة الأصوليين لا الوجوب ولا الواجب لأن الحكم خطاب الله فمنه الإيجاب نشرح ولا نكمل كلام ونشرح في الآخر احنا المرة اللي فاتت أخذنا الفرق بين تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء وعند الأصوليين حد فاكر ما هو الحكم الشرعي عند الأصوليين فضل الشيخ وائي مش عارف فضل شيخ محمد الحكم الشرعي عند الأصوليين محمد ياسين الله مستعى فضل شيخ مشكلة كبيرة كده اللهم تفضل يا أخي تفضل يا شيخ الله في احنا قلنا قلنا خطاب الله خلينا بس في كلمة الأولينية الحكم عند الأصليين هو خطاب الله الحكم عند الفقهاء هو مدلول خطاب الله أو أثر خطاب الله يعني إيه الكلام ده قال الله تعالى وأقيم الصلاة قوله وأقيم هذه طلب يطلب الله عز وجل منك إقامة الصلاة أليس كذلك؟ بل كلمة أقيم أقيم هي الحكم عند الأصوليين ليه؟ لأنها هي الخطاب ما الذي يترتب على هذه الكلمة؟ وجوب إقامة الصلاة هذا الوجوب هو الحكم عند الفقهاء مفهومه كده؟ تاني أن الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله عند الفقهاء هو مدلول ما يدل عليه خطاب الله بمعنى آخر عشان يسهل على الناس الحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه أما الحكم عند الفقهاء فهو ما يدل عليه الخطاب الحكم عند الأصوليين في قوله تعالى أقيموا الصلاة أين الخطاب؟ الخطاب أقيموا الصلاة فالحكم إذن هو كلمة أقيموا لأنها هي الخطاب الذي وجهه الله للعباد أما الحكم عند الفقهاء فهو ما يدل عليه كلمة أقيم الصلاة ما الذي يدل عليه أقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة فالحكم عند الأصليين هو إيجاب طلب الفعل أما الحكم عند الفقهاء فهو الذي ترتب على طلب الفعل وهو الوجوب أظنها قد وصلت إن شاء الله صح طيب في النهاية الجميع متفق على أن على أن الواجب أو الوجوب هو ما طلبه الشارع أو الإيجاب هو طلبه الفعل على وجه الحتم والإلزام لكن الأدق الأدق عند الأصوليين التعبير بلفظة الإيجاب ليه؟ عشان كلمة الأصوليين يعرفون الحكم بأنه خطاب الله أما عند الفقهاء الأدق أن تقول الوجوب ليه؟ لأنهم يعرفونه ما يدل عليه خطاب الله. لا، نحنا كده ندخل في حاجة تانية جيدة الوقت. نعم. أوه، ومن قال الوجوب. فقد لسه في الهام الشيحنة يعني ومن قال الوجوب فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا فالوجوب صفة الفعل الذي وجب يعني الوجوب ده صفة لإقامة الصلاة فهو أثر الإيجاب يعني هو ما يدل عليه الإيجاب ما يدل عليه خطاب الله ومن قال الواجب فقد نظر الى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه الوصلاه اقامه الصلاه يعني هو الكلام لا طائل منه اللهم إلا لرجل يريد أن يتعلم فقه اللغة لكن احنا مش لا نريد أن نثقل عليكم عارف يا ريه عامله زي أبو بالظبط زي مسألة المعلل والمعلول تلاقي كده العلماء المصطلح يحط عنوان كبير الحديث المعلول. يجي في أول الكلام تحت الأصح أن يقال الحديث المعاني مع أنه قال في العنوان الحديث المعلول. ليه؟ لأنه درجه اصطلاحه أهل الحديث على أن يسموا على أن يسموا الحديث المعلى بالحديث المعلوم مع أن الأدق لغة أن يقال الحديث المعلى بتلاقي أنت الأصليون الذين يقولون الأصح الإيجاب يخلص الصفحة ويقول لك الواجب ليه لأنه درج الصلاح والأصليين على لفظتي الوجه يعني الكلام بسيط جدا يعني قال الإجابة هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام إحنا أخذنا قبل ذلك أن من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا جامعا مانعا ما معناها جامعا أن يجمع كل أفراد المعرف أنا أريد أن أعرف الإنسان مثلا ما يخلقه الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام لو قلت الإنسان مخلوق هذا لفظ جامع هل هو يمنع دخول غير الإنسان في التعريف انت كتب كده الإنسان ده عنوان التعريف هو كتبت كلمة مخلوق هل هذا التعريف يمنع دخول غير الإنسان فيه لا يمنع لكنه يجمع الإنسان وغيره فالتعريف في هذه الحال جامع لكنه ليس مانعا. تبت عالم. المخلوق إما أن يكون جمادا وإما أن يكون نباتا وإما أن يكون حيوانا. صح؟ لو أنني قلت الإنسان حيوان وسكت أيضا هذا التعريف جامع لكنه غير مانع. ليه؟ لأن الحيوان ينقسم إلى قسمين حيوان ناطق وحيوان غير ناطق فلما قلت الإنسان حيوان ناطق أصبح التعريف جامعا بكلمة حيوان مانعا بكلمة ناطق مفهومة كده؟ هذا هو معنى الجمع والمنع قال الناظم الحد وهو أصل كل علم. وصف محيط كاشف فافتهم الحد اللي هو التعريف أصل العلوم أن تعرف تعريف كل مسألة هو ده أصل العلم طيب ما معنى قال لك وصف صح التعريف أنت تصف به محيط حط مكانها كلمة جامع محيط كاشف حط مكانها كانها كلمة مانع ممكن التعريف يكون جامعا ولا يكون مانعا يبقى خطأ ممكن يكون مانع لكنه ليس جامعا برضو خطأ ممكن يكون لا هذا ولا ذاك وهذا أسوأ أنواع التعريف مفهومة كده؟ يبقى الأصل أن يكون التعريف جامعا مانعا تعال نشوف التعريف بتاعنا ده جامع مانع أم لا قال هو طلب الفعل لو قلت الإيجاب طلب وسكت الطلب قد يكون طلب فعل وطلب ترك فبكلمة طلب بدأت بالجمع بدأت أجمع مثلا أنا عايز أعرف المكتب اللي أنا أقعد عليه ده فبدأت من أول الحيطة اللي هناك دي والحيطة دي يبقى جمعة ما بين الحائطين طبعا أنا عايز أوصل للمكتب عايز أضيق فبدأت أقول طلبه خلي إن الإجاب ده هو المكتب فعايز أض الخناق على المكتب عايز أمنع بقى مانا دخل معايا جماع فدخل معي المكتب اللي هو الوجوب اللي بنو عليه وغيره اللي هو الفراغ اللي من الحيطة دي لأول المكتب ومن هذا الحائط لأول المكتب عايز أبدأ أجمع فالإيّة إن الطلب يكون طلب فعل وطلب ترك تبالواجب ده من اي القسمين قالت من طلب الفعل يبقى بدأت اقل للمسافة حطت كلمة فعل علشان اخرج نوعين من الاحكام اللي هو التحريم والكراهة لان كل واحد منهما طلبوا ترك فلما قلت فعل اخرجت نوعين من الاحكام طيب لو قلت طلب فعل وسكت يدخل معي الواجب والمستحب فاجي بقى للقيد الثالث على سبيل الحتم والإلزام يخرج للإيه المستحب لأن المستحبة طلب فعل طلبا غير جازم لكن الواجب طلب فعل طلبا جازما يبقى أنا فضلت أضيق أضيق أضيق لحد ما وصلت للايه للمكتب أو للايه؟ للتعريف ماشي. طيب هو بيقول وكثيرا ما يعبر عنه ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق بيذكر مرادفات الآ الواجب مش الايجاب شفت لسه ما خلصناش السطر وخالف كلامه صح عشان تعرف انهم ما بيقولوا الكلام الايجاب والواجب والوجوب كله كلام بمعنى واحد لكن هو بيتكلم على الدقيق على الدقيق في اللغة الادق لغة لكن الفرض ده ما قالش لافتراض. الافتراض يساوي الإيجاب لكن الفرض يساوي الواجب الشاهد أن الواجب له مرادفات فقد يعبر عنه بالفرض وبالمكتوب وبالحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء لي قال عند جمهور العلماء عشان الكلام اللي في الهامش الهامش رقم اثنين قال لك عند الإمام أبي حنيفة الفرض غير الواجب ليه؟ قال الفرض عنده يكفر منكره والواجب لا يكفر منكرو تبقي الفرق بين الفرض والواجب ما هو الفرق؟ قال الفرق عند الفرض عنده الأمر اللازم يعني نفس الكلام الفرض والواجب حاجة واحدة من جهة الطلب الفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما طيب والواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما فكلاهما الفرض والواجب طلبه الشارع طلبا جازما طب ما هو الفرق قال لك الفارق أن الفرض دليله قطعي والواجب دليله ظني تاني بقى نقرأ الكلام قال والفرض عنده الأمر اللازم إذا كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كالصلاة والزكاة والصوم والحج والواجب عنده الأمر اللازم إذا كان دليله ظنيا فيه شبهة كالوتر الوتر عند أبي حنيفة واجب يعني يثاب فاعله وي... ويستحق تاركه العقاب ده عند أبي حنيفة لكنه واجب لما لأن الدليل ظني ليس قطعيا عند أبي حنيفة نعم؟ الحديث عنده ظني الدلالة ليه؟ لأن الحديث يعارضه أدلة أقوى منه مثل قوله يعني عندي حديث الوتر حق واجب على كل مسلم وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زادكم صلاة هي الوتر ما بين العشاء والفجر هي الوتر لكن حديث تعارض بأدلة أقوى منها مثل قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة حديث عبادة ابن الصامت فقال هنا ان الدليل موجود نعم اولا لم يبلغ مبلغ التواتر ووجوب الصلوات الخمس ادلتها بلغت مبلغ التواتر ثانيا ان ادلت ايجاب الصلوات الخمسة أو الخمس أقوى من أدلة إيجاب الوتر فعشان كده عنده أدلة وجوب الصلاة قطعية الصلاوات الخمس قطعية وأدلة وجوب الوتر ظنية فقالك نسمي الواجب الذي دليله قطعي بالإيه؟ بالفرض والواجب الذي دليله ظني نسميه بالواجب طبعا الكلام ده قد يكون عليه اعتراضات ممكن نذكرها يعني قال ولا حرج في الاختلاف في الاصطلاح وليس ذلك خلافا في الحقائق وليس ذلك خلافا في الحقائق ويوجد في بعض كلام غير الحنفية التفريق بين الفرض والواجب على قلة عندي مسألة أننا كده الأحناف عندهم الأحكام الشرعية تنقسم إلى سبعة أقسام ليه؟ إحنا قلنا الحكم التكليفي إما طلب وإما التخير. وقلنا الطلب إما طلب فعل وطلب ترك كده كده التخيير نازل معايا حتى النهاية حاجة واحدة ما فيهوش تفرعات اللي فيه تفرعات اللي ايه؟ الطلب الطلب يفرع أولا لطلب فعل وطلب ترك يجي ناجم أسم طلب الترك لطلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم وطلب الفعل نقسمه لطلب فعل لازم وطلب فعل غير لازم يبقى كده عندي لازم غير لازم لازم غير لازم تخيير كم حكم خمسة لازم غير لازم لازم غير لازم تخيير قال احناف قال لك أنا بدى لي اقسم تقسيما اخر امسك اللازم واللازم وقل لازم دليله قطعي ولازم دليله ظني فجاع عندي طلب الفعل اللازم وخля طلب فعل لازم قطع قطع الثبوت أو قطع الدلالة أو دليله قطعي عند عندل طلب الترك اللازم وقال لك دليله قطعي لازم دليله ظني فهتلاقي بقى كده نعيدهم تاني لازم قطعي لازم غير قطعي غير لازم لازم قطعي لازم غير قطعي غير لازم تخيير بأم كم سبعة نعيدهم تاني لازم قطعي حط شلته ونزل واحد في ألم طيب لو في ألم نكتب بس ما فيش نقول لازم قطعي لازم غير قطعي غير لازم كده ثلاثة ده بالنسبة لطلب الفعل ونعيد تنت القسمة هي هي لازم ترك لازم غير ترك لازم قطعي ترك لازم غير قطعي ترك غير لازم بقوم كده ستة والتخيير ثابت معايا كما هو ده بالنسبة لتقسيم الإيه الأحناف الجمهور على إنه هم خمسة ما بيفرعش عنده طلب فعل لازم غير لازم لازم غير لازم في طلب الترك إيه تخيير بقوم خمسة طبعا ممكن نوع نفرع حتى الصباح الباكر كل ما أحد يظهر له شيء جديد يفرع فالجمهور يرى أن التقسيم بهذه الطريقة ملوش علاقة أصلا بالطلب نفسه لأننا متفق أنا وأنت أن الفرض والواجب مطلوب على سبيل الحتم والإلزام لكن إنت زودت حاجة تانية قول بقى الواجب ينقسم إلى نوعين لأن في تقسيمات كثيرة جدا للواجب فقول واجب دليله قطعي وواجب دليله ظني لكن ما تحطوش في التعريف الكبير ووضعه في التعريف الكبير يؤدي إلى اعتراضات قال لك أن فيه الأول منطقة رمدية انصح التعبير يعني بين القطع والظن عايزك تركز معايا في الحتة دي هو قال لك الواجب الفرض دليله قطعي الواجب دليله ظني طب ما في حاجات في أدلة مترددة بين القطع والظن مثل هذا قال لك الزكاه دليلها قطعي فعشان كده نقول لك الزكاه فرض تبزكات زكاه الفطر تقول فيها فرض ولا واجب ها فرض لا ما ما ما تقدرش تقول ما تقدرش تقول فرض ما هو احنا بنتكلم عن الصلاح يا مولانا ما بنكلمش على لفظ الشارع واخد بالك معايا فاحنا دلوقتي نقول هل هي فرض ما تدرش تقول فرض لأن دليلها ليس قطعية الثبوت بمعنى أنه متواتر لا هو دليل ظني الثبوت هو صحيح نعم لكنه ظني الثبوت طب هل هو ظني بمعنى كلمة ظني قال لك لا دا الأدلة في وجوب الزكاة زكاة الفطر كثيرة جدا فما تقدرش برضو تقول إنها ظنية الثبوت بإطلاق طب هي دلوقتي لا قطعية أوي ولا ظنية قوي طب أقول إيه مش لإيه لحاجة أقولها لا عارف أقول فرض ولا عارف أقول واجب لأنها في النص لكن لو أنت بقى بتقول الإيجاب هو طلب الفعل طلبا جازما ده يندرج تحتي زكاة الفطر ولا لا يندرج لكن بقى تفرع التفريع بتاعك هياجي على انتقادات. لن يسلم لك التفريع لكن بقى تقعد تفرع قدام أنواع الواجب نوع كذا ونوع كذا مفيش مشاكل لكن في التعريف نفسه الكبير ما ينفعش تفرع مفهومة كده؟ ده الانتقاض الأول فيه انتقاض آخر إنما أقول كما يقول أهل الإيه؟ أهل الحديث عندي حديث ضعيف قال لك الضعيف ده أنواع كثيرة جدا وأقسام في ضعيف بسبب السقط في السنة قال لك هتقول المرسل والمعضل والمنقطع وال ومعلق طب ما هو كله في الناس ضعيف هل بقى ينفع اني بعرف الحديث الضعيف اقول الحديث الضعيف كذا وكذا وكا. واقعد اعد من الصبح واذكر خمسين نوع وبعد ما خلص ده اشوف الطعن في الراوي وبعد ما خلص الطعن في الراوي اشوف الطعن في المروي يبقى ده مش متعريف ده كده اسمه إسهاب عمال بشرح لكن التعريف لازم يكون مختصر ثم بعد ذلك يفرع هذا التعريف إلى أنواع، فعشان كده بنقول إن رأي الجمهور أوله إن أنا خلي الأحكام التكلفية كام خمس أنواع. ما إحنا قلنا بقى ده ما طلب ما إحنا قلنا طلب الترقي لازم، بتاع طلب الفعل لازم وغير لازم، واللازم بيقسم لقطع الدلالة ودليله قطعي ودليله ظني، فقبل لدليله. ظن دليل قطعي ألا سميه الحرام واللي في دليله ظني ألا سميه المكروه فكذا بع عندي تين مكروه المكروه اللي هو أخو الحرام اللي هو المكروه أنهي اللي دليله ظني صبر يا شيخ المكروه الذي دليله ظني اسمه برضو إيه مكروه وجا في المكروه اللي هو طلب طرق غير لازم قال لك هو مكروه طب حبي يفرق قال لك يبقى نقول مكروه كراهه تحريميه ومكروه كراهه تنزيهية طيب غالب الناس غالب الاحناف وبيتكلم يجي في دهو في ده وفي يقول لك مكروه ويسكت فحط لي اشكال حط لي اشكال بقيت أنا مش عارفة ميز بين الحرام والمكروه لأن برضو في النهاية اللي دليله ظني طلب ترك لازم دليله ظني برضو في النهاية هو حرام وأخذ بالك معايا فالتعريب بالطريقة دي أحدث ليه مشكلة عند الفقهاء لأن هو بيصرح بلفظة الكراهه ويريد بها التحريم فيحصل عندنا اختلاط يا طرى هو يريد طلب الترك اللازم ولا غير اللازم فعشان كده بنقول الأولى تقسيم الجمهور طيب نرجع تاني نقول في التعريف الحكم الأول الإيجاب وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام عندي برضو قاعدة تانية في التعريف ايه هي عندي ناس تعرف الشيء بحقيقته أو بذاته أو بسببه يعني نضع ونستعرف الشيء بصفاته أو ب بأعراضه بمعنى أنا قلت في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق قلنا التعريف ده جامع مانع من الممكن ان اتي بتعريف ايضا جامعا مانعا يكون جامعا مانعا لكن بالصفة مش بالحقيقة فممكن اقول الانسان مخلوق ماشي منتصب القامة ماشي لا، له عينان وضع أوصف أوصف أوصف لغاية مجمع ومنع لغاية ما أوصف الإنسان ويجي التعريف بالضبط على قد الإنسان لكن هل هذا تعريف بحقيقة الإنسان أم بأوصاف الإنسان أعدت أصف في الإنسان لغاية ما وصلت للتعريف ناجي بقى عند الواجب ناس بتقول الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وناس تقول هو ما يثاب فاعله ويذم تاركه صح الاولى يذم لأنه ممكن لا يعاقب مش هو ممكن ربنا يعفو عنه مش النبي صلى الله عليه وسلم بقول خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا كان له عند الله بهن عهد أن يدخله بهن الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء فممكن لا يعاقب فالأولى أنت تقول لأنه كده كده مذموم صح سواء عوقب أو لم يعاقب ذمه الشارع مفهوم؟ فمنقول بقى هو في ناس تعرفوا كده تقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وبعض الأصليين يقول هو ما يثاب فاعله ويذم تاركه ما يثاب فاعله أخرج ها أخرج الحرام والمكروه ليه؟ لأن الحرام والمكروه يذم فاعله مش يثاب صح ولا لا؟ من عندي الحرام لو فعله لو فعلت محرما ذمك الشارع صح ولا لا؟ ولو فعلت مكروها فأنت مذموم شرعا فلما قلت ما يثاب فاعله أخرجته الحرام والمكروه طيب هل خرج المستحب فقلت ما يذم متاركه علشان طلع الايه لان المستحب لو تركه بعض الناس او تركه احد لا يذم صح ولا لا فبرضو التعريف جامع مانع لكن ايهما اولى التعريف الاول ولا الثاني؟ التعريف الأول هو الأولى ليه؟ لأنه يعرف حقيقة الإيجاب لكن الثاني يعرف ثمارة الإيجاب صح ولا لا؟ الإيجاب معنى أن يطلب الشارع منك فعلا طلبا جازما إذا طلب الشارع منك فعلا طلبا جازما يترتب عليه أن من تركه يعاقب ومن فعله يثاب مفهومه كده؟ فالاولى أن أعرف الشيء بحقيقته برضو دي نقطة يعني ممكن ما نحتاجش لها قوي لكن احنا بنقى صحيح لكن خلاف الاولى إن شاء الله بس لك خلاف الأول. في تعريف بالايه؟ لا في ممكن بقى ممكن نخليها كلام منطقي في تعريف بالذات وتعريف بالعرض. عندي حاجة اسمها ذات ذات الشيء وعرض الشيء يعني ما يعرض إليه. عندي تعريف بالسبب وتعريف بالنتيجة. ما هو ما هو الإيجاب هو الطلب. يبقى ده سبب الإيجاب أن الله طلبه. تب إن نتيجة التي ترتبت على هذا الإيجاب يبقى في تعريف بالسبب وتعريف بالنتيجة، في تعريف بالذات وتعريف بالعرض، في تعريف بالحقيقة وتعريف بالصفة. بس احنا كده ندخل في منطق بقى. فمش ينفع. واحد يقول ما هو الحكم التكليفي في الذي يتوضّع. مش فاهم أنا السؤال. يقول في الذي يتوضأ ويغسل الفرائض فقط ويترك السنن دون عذر ده مش حكم تكليفي ده حكم وضعي هناجي اسمه الإجزاء أو صحيح ممكن نقول صحيح أو مجزئ فده حاجة اسمه حكم وضعي هناجي ليه قدام احنا طالعا أشرنا له في المرة الفائتة ناجي بقى للايه في طبعا بعض الناس قال لك طب ما احنا ممكن نريح الدنيا يعني الاخ بيقول لي لو انا دلوقتي جيت في الامتحان وقلت الواجب هو ما يثاب فاعله هو يعاقب تاركو هل تقول لي صح والله غلط فانا قلت له لك صح بس اخلاف الاولى في واحد قال لك طب ما نريح الدنيا واجمع بينهما فقال لك اقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا طلبا جازما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل التعريف ده صحيح؟ برضو خلاف الأولى ليه؟ لأن الأصل أن التعريف تصانع عن الإسهاب بمعنى أن أنا قلت أنا بجمع وافضل أمنع أمنع أمنع, أمنع. حتى أصل للشيء الذي أريده أن أعرفه يعني لو التعريف ده قد كف ببدأ كبير وافضل أدية أدية أدية الغط ماصل للشيء المعرف لو فضلت اتكلم بعديها يبقى انا كده بتكلم في كلام ما لو اشتزمه صح ولا لا؟ يعني مول الواجب هو ما طلبه بدأ تنزل ما طلب فعله بدأ تنزل طلبا جازما افلت اعادت اقول بقى يوثابه فاعله ويعقبه تاريكه ممكن انا اوهم اوهم الذي يسمع التعريف ان فيه لسه التعريف ما قفلش لسه ما انتهاش مفهومة كده؟ تبقى لك عشان تحط التعريف قالك تقول كلمة بحيث فتقول ما طلب فعله طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تركه لان كلمة بحيث كده بتقولك ان التعريف خلاص انتهى مفهومة؟ بس فهذه برضو نقطة يعني يعني أحببتو أن أنبه عليها نجي بقى المسألة الايه القاعدة احنا عايزين نصل لشيء اولا القواعد اللي جاية دي ثلاث قواعد تنفع في الحرام وتنفع في الواجب تنفع في الحرام وتنفع في الايه في الواجب ما هو الشيء الذي يشترك فيه الواجب والمحرم حد يرفع ايده تفضل يا شيخ الإلزام ماشي حد عنده حاجة تاني الطلب تفضل يا شيخ لا تفضل بيش حد مش حد يعرف يقول الطلب والإلزام خلاص إلش مهندس جماعه اللي الحرام والواجب بيشتر يشتركان في شيئين إن ده مصوب في طلب أو هذا فيه طلب وهذا فيه طلب لكن ده طلب فعل وده طلب طلب ده في إلزام وده في إلزام يبقى هم يتفقان في كل شيء إلا في الفعل والترك ده مطلوب الفعل وده مطلوب الترك التلت قواعد اللي جايين دول يتكلمون عن الطلب والإنزام مفهومه كده؟ عشان كده ينفعوا في الواجب وينفعوا في الأشيخ وائل في الحرام تعال للقاعدة الأولى قال لك قاعدة حقوق الله وحقوق العباد. الواجبات نوعان. طبعا أنت أنا دلوقتي بق القاعدة اللي تتكلم عن الإلزام. تكلم عن الإيه؟ عن الإلزام. طيب. أنا طبعاً هنفهم ليه هو بيقسم الوجبات لنوعين النوع الأول واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى وهي إما عبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج دواجب حق لله تعالى وإما عقوبات كالحدود وإما عقوبات فيها معنى العبادة كالكفارة فيها الصيام وفيها عتق الرقبة دي عبادة الصوم عبادة وعتق الرقبة عبادة وإطعام المسكين عبادة وكسوة المسكين عبادة يبقى هي في نفس الوقت عقوبة وفيها معنى العبادة وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة هذه كلها حقوق لله طيب النوع الثاني واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم من العباد يبقى عندي الواجبات إما هي حقوق لله وإما هي حقوق للعباد ألك كحق القصاص القصاص واجب أوجبه الله تعالى لكنه حق لمن للعباد وحد القذف عند الحنابلة وضمان المتلفات يعني واحد يعني أتلف شيئا متلفات يعني مثلا إنسان عنده بهيمة أعزك الله ماشي بيها في أرض أو عنده مجموعة من البهائم ماشي بيها جنب أرض زراعية دخلت البهائم كانت كل اللي في الأرض يبقى هذا الرجل أتلف مال صاحب الأرض يبقى يضمنه يبقى يضمنه بمعنى إنه يتكفل بقيمة هذا هذه ال هذه المأكولات أو يعني هذه النباتات المزروعة التي أكلتها هذه تلك البهائم فدسمه دبرده حق للبشر لكنه واجب أوجبه الله تعالى طيب جينا بقى تفضل يا شيخ محمد أي وحد القدف فيه خلاف سأذكر هذه المسألة بصبرة تفضل يا شيخ تفضل لا اتدخلنا في الفقه ولا لي علاقة بالأصول خلاص خلينا خلينا في آخر المحاضرة جينا بقى بنقول هو ليه قسم الواجبات لحق لله وحق للبشر أو حق للعباد قال لك لأن حق الله لا يسقط أبدا إلا بدليل شرعي طبعا المفروض الواجب الشرعي يسقط بالأداء يعني الصلاة تسقط بالأداء، يعني يسقط إيجابها على العبد بالأداء بفعل الصلاة الصوم نعم ده لين شرعي لكن أنا بتكلم على بقى غير الأداء، بتكلم عن ما يسقط الواجب عن العبد غير الأداء. لا لا يجوز لبشر أن يسقط واجبا هو من حقوق الله على العباد دي أولا يبقى اللزوم هنا اللزوم هل يسقط عن أحد أنت ممكن تسأل كده الواجب معناه أنه طلب فعل لازم طيب هل اللزوم ده ينفع يسقط ما ينفعش تقول ايوة وما ينفعش تقول لا لكن ينفع تقول فيه تفصيل ان كان الواجب حقا لله تعالى لا يجوز لأحد ان يسقطه الا بدليل شرعي اما ان كان الواجب حقا للبشر فيجوز لمستحق الواجب هذا أن يسقطه مفهومه كده؟ عشان كده قسم الواجبات إلى قسمين هو عايز يوصل في النهاية لللزوم قال لك تبعا لو قلت يسقط ما ينفعش لو قلت لا يسقط ما ينفعش قال لك يبقى أقسمه لنوعين نوع لا يسقط إلا بدليل شرعي ولا يجوز لأحد من البشر أن يسقطه ونوع آخر يجوز لصاحب الحق فيه أن يسقطه اللي هو حقوق العباد مفهوم كده؟ عشان كده قسم الفعل إلى قسمين تعالى بألك وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية فدين الصوم يسقط بالقضاء ويسقط عن الكبير يعني إنسان ترك صوما لعذر هل يسقط عنه؟ لا متى يسقط؟ لا يسقط بأن يقضيه دي النحة الأولى جم لا يستطيع أن يقضيه يفدي يبقى يسقط بأداء الفدية لا يملك أن يفدي ها؟ يبقى يسقط عنه مطلقا بتقول يا شيخ آه لا لا العدم السطاع يبقى أنا عندي ده كله بأدلة شرعية الدليل الأول فعدة من أيام أخر ده دليل القضاء الدليل الثاني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على الذي لا يستطيع الصوم ويملك أن يفدي طيب إنسان لا يستطيع الصوم ولا يملك الفدية لا يكلف الله نفسه إلا وسعها ما دي اسمها مسقطات شرعية مفهوم كده هذه حقوق الله لا يج ما جيش بقى واحد مفتي يقول يقوله وأنت ما صمتش في رمضان خلاص سقط عنك الصوت لا تقضي لكنه ما ينفعش لأنه لا يجوز لأحد من البشر أو ينقله أو ينقله مباشرة إلى الفدية يقول له أنت ما صنتش في رمضان خلاص يا عم مفدي لا ليس ليس من حقوق البشر لكن تعال بقى للحق للواجب الذي هو من حقوق العباد قال لك وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقيها إنسان اغتاب إنسانا بلاش اغتاب إنسان دي خليها دلوقتي إنسان أتلفى مال إنسان واحد ماشي ببهائم زي ما قلنا المثل بتاعنا دخلت البهائم على الأرض كناستها خلتش فيها حاجة يعمل ايه يجب على صاحب الغنم ان يضمن هذه الارض لصاحب الارض صح ولا لا طيب راح هو وصاحب الارض قال له انت عايز كام قال له عفوت عنك او سامحتك يبقى هنا يسقط هذا الواجب مع انه يبقى اللزوم هنا سقط ما احنا قلنا طلب فعل لازم طلب فعل طلبا جازما الطلب الجازم ده سقط ليه لأنه حق من حقوق العباد هنا مسألتان المسألة الأولى قد يتعلق الشيء الواحد بحق الله وحق العباد يعني يبقى واجب من جهتين أو محرم من جهتين من من ناحية أنه حق لله ومن ناحية أنه حق للبشر الغيبة إنسان اغتاب إنسان إنسان اغتاب إنسان فعل محرمًا دوائت متعلق بحق الله ثانيا ذكر أخاه بما يكره ده اثنين متعلق بحق البشر نفرض أن زيدا اغتاب عمرا فعمر قال له سامحتك فزيد وزيد لم يتب من هذه الغيبة سقط حق العبد اللي هو السماح بتاع زيد ولم يسقط حق الله لأن زيدا لم يتب يبقى الإلزام سقط من جهة ولم يسقط من جهة نعكس المثل زيد اغتاب عمرا ثم تاب زيد فذهب إلى عمرو وقال سامحني فقال لا أسامحك إبقى الإلزام سقط من جهة حق الله ولم يسقط من جهة حق العباد مفهومة كده؟ طيب المسألة الثانية أن أهل العلم قد يختلفون في الشيء الواحد تفضل يا شيء قاتل الخطأ أصلاً قتل الخطأ ليس متعلقا بحق الله لا إثم فيه الدية دية شيخ ليست من حق الله نعم وده هو لو ما تبش ده بقى كده ما تبش نعم مش بدل عن التوبة لابد أن يتوب وهذا مما افترضه الله بعد ذلك ما احنا قلنا ده هذا حق خالص لله الكفار دية نحن قلنا حقوق الله أنواع العبادات وأخذ بالك معايا وقال ثاني والآ, والو... والآ والحدود والحدود والعقوبة التي فيها معنى العبادة اللي هي الكفارة دي عقوبة فيها معنى العبادة فدي ما لهاش علاقة بموضعنا أنا بتكلم عن شيء واحد فيه حق لله وحق للبشر المسألة الثانية بقى أن أهل العلم قد يختلفون في الشيء الواحد هل هو متعلق بحق الله أم هو متعلق بحق البشر مثلا السرقة متعلقة بحق من؟ بحق الاثنين؟ ها؟ بحق العباد بحق الاثنين لا متعلقة بحق الله وحده ازاي بقى بالنسبة للحد هقول لك ازاي في الحديث ان رجلا سرق شيئا من رجل شيء بسيط جدا ثوب فعدا خلفه وامسك به طلع يجري وراه لقت ما جابه ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يده فلما صاحب الثوب لأن ان الراجل ايده هتتقطع قال لك ايده هتتقطع عشان قميص عشان جلبية يا رسول الله عفوت عنه فقال هل قبل أن تأتينا ما كنت سمحته أبن متاجي واخذ بلك معايا؟ آه إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفاعة خلاص المسألة انتهت ده في كل الحدود يبقى الحد القصاص حاجة والحد حاجة القصاص حاجة والحد حاجة ده في كل الحدود في باب اسمه الحدود وباب اسمه القصاص وباب اسمه الديات ماشي ف... ده في كل الحدود إلا حد واحد اختلفوا فيه هل هو حق للبشر أم هو حق لله الذي يقول هو حق لله لا يسقط لأنه لا يملك أحد أن يسقط الإلزام فيه لا يسقط أبدا والذي يقول هو حق للبشر يجوز أن يسقطه صاحب الحق فيه وهو حد القذف الحنابلة عندهم حد القذف فيه من حقوق البشر أما الجمهور فعندهم حد القذف من حقوق الله يبقى الشاهد لما قسم هذه القسمة عشان نعرف متى يسقط اللزوم مفهومة؟ هل يسقط بإطلاق؟ أو لا يسقط بإطلاق قال لك لأ فيه تفصيل إن كان حقا لله لا يسقط إلا بالمسقطات الثابتة شرعا زي ما ضربنا مثل في الصوم إن كان حقا للبشر يجوز لصاحب الحق أن يسقط يبقى اللزوم عندي من جهة سقوطه وعدمه ينقسم إلى قسمين حق لله وحق للعباد ناجي لتقسيم آخر في اللزوم نعم ده في الفقه يبقى اصل في الشيخ بوغد أو خليه في الآخر يعني هل, هل القصاص بيسكت عقوبات مص... م... السؤال ده ما ينفعش فيه تفصيل يعني م... برضه ده كده نخلي في الفقه في عندي عمد في عندي القتل ده ثلاث أنواع أو الجريمة ثلاث أنواع أخذ بالك معاي في ما يسمى بالعمد وما يسمى بشبه العمد وما يسمى بالخطأ الخطأ وشبه العمد لا عقوبة فيهما في الآخرة لكن العقوبة في الدنيا أما العمد فهو متعلق لو كان قتل يعني صاحب الـ الـ لو كان قتل ب بحيث أن المجني عليه قد قتل لو قص هذا الرجل في الدنيا سقط عنه حق الله وبقي عليه حق المقتول اللي هو يأتي متعلقا برقبته يوم القيامة. فكده حصل إسقاط لللزوم في حق الله ولم يسقط اللزوم الذي هو متعلق بحق البشر ليه؟ لأن صاحب الحق لم يسقطه لأنه مات واخد بالك معايا مفهومه كده ولا شوف نعم كيف اختلفوا فيها مين اللي قاله لن يسقط؟ ما هو الكلام ده هم اختلفوا؟ هل هم اختلفوا من دماغهم أنه يسقط أو لا؟ ولا عدل للأدلة الشرعية؟ في ناس عندي حليف يقول دين الله أحق أن يقضى فبناء علي أنك لو كان تاركا للصلاة يعيدها أو يقضيها لأن دين الله أحق بالقضاء ونسألني قالت لا أسقطه الله عن الناس قال لك ليه قال لك وما كان ربك نسية طبعا اللي يقوله انه ترك الصلاة كافر قال لك دحال كفره وقد تاب اللي يقوله انه هو غير كافر اختلفوا فيه على قولين ناس قالت يقضي وناس قالت لا يقضي الصحيح انه لا يقضي وهو قول ابن حزم وشيخ الاسام المتيمية ورواية عن احمد والذهب الى الشيخ الالباني والشيخ ابن باس الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من اهل العلم وممكن نبقى نفصل في المسألة دي مع الشيخ ابوه ده طبعا ده تفصيل بقى تانية يا شيخ ده أدلة نحن نريد أن نكلم في الأدلة ما مفهوم طبعا نحن كنا فين بقى في القاعدة التانية نعم جاء برضو بيتكلم عن اللزوم بتقسيم آخر قال لك تفاوت الواجبات قال الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل يعني اللزوم نفسه بيتفاوت ممكن يبقى لازم لزوما قويا ولازما لزوما غير قوي نعم قرب هنا شيخنا بالسامة اللي ايه اللي ايه اللي ايه احنا بنتكلم بس عن طريقة اللزوم نفسها في لزوم قوي ولزوم غير قوي لكن الواجب ده ببقى دليل, دليل اللزوم قطعي الفرض دليل اللزوم قطعي دليل اللزوم نفسه يعني تقسيمة الواجب والفرض بتكلم عن دليل اللزوم مفهومة شيخ محمد مفهومة قرب هنا شيخ محمد علي صوتك بقى اول اول لا احنا, احنا بنتكلم انا عايزك أكتف... الفرض انت بتكلم على الفرض والواجب صح الفرض ده والواجب لما بنقسم الى فرض وواجب نتكلم عن دليل اللزوم دليل الايجاب هل هو قطعي ام ظني لكن احنا بنتكلم على اللزوم نفسه قوة اللزوم ده ايه مفهومه ممكن يبقى فيها ممكن يدخل فيها الفرض والواجب وممكن ما يدخلش مفهوم؟ في الأول كان بيكلم عن الواجب من جهة عن اللزوم من جهة سقوطه وعدمه هنا بيكلم عن الواجب من جهة عن اللزوم من جهة قوته وضعفه مفهوم هذه؟ ففي واجبات اللزوم فيها قوي جدا. وفي واجبات اللزوم فيها ليس بقوي جدا تعال نشوف قال الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج وهي أركان الإسلام عندي التفاوت بين اللزوم نوعان اكتب الكلام ده كلام كونس التفاوت بين الوجوب أو بين اللزوم نوعان النوع الأول تفاوت بين الواجبات بعضها مع بعض النوع الأول تفاوت بين الواجبات بعضها مع بعض طيب هو بس في إعلان وهن طب نخلص النوع الثاني والنوع الأول عشان ما ينفعش نقطع الكلام كده فبنقول النوع الأول تفاوت بين الواجبات بعضها مع بعض النوع الثاني تفاوت بين أنواع الواجب الواحد سنضرب أمثلة توضح هذا أنا كده عندي التفاوت تفاوت اللزوم درجات اللزوم نوعان احنا قلنا الأول اللزوم نفسه ممكن يبقى لزوم قوي وممكن يبقى لزوم غير قوي يعني احنا قلنا الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وممكن يبقى الطلب الجازم ده بقوة وممكن يبقى طلب جازم نعم لكن ليس بقوة المفهوم؟ تنوع اللزوم ده من الضعف والقوة بيبقى تنوع بين الواجبات بعضها مع بعض يعني عندي الصلاة والزكاة أيهما أقوى الصلاة مع أن ده فرض وده فرض أو ده واجب وده واجب لكن الأول طلبه الشارع طلبا جازما بقوة أقوى من الطلب الجازم في الزكاة صح؟ ده كده تنوع بين الواجبات تلقي ال ال الزكاة الصلاة أفرض من الإيمان من الزكاة والتوحيد أفرض من الصلاة الإيمان بالله أفرض من الصلاة صح ولا لا تعالى بقى للواجب الواحد يتنوع أيضاً مثاله أن نفقت على الأقارب نعم، النفق على القارب واجبه، النفق على على على القريب على ال على على مثلاً على أخيك أو على أب، خلينا نخ خلينا نطلع من الحواشي، خلينا في الفروع. عندك أب فقير لا يملك قوت يومه، وخذ بالك معايا أو بلاش. عندك ولدان فقيران، أحدهما لا يملك قوت يومه. والآخر فقير لكن عنده قوت يوم وأنت ليس معك إلا ما تنفق به على واحد في الأصل يجب عليك النفقة على هذا وعلى هذا أنت تملك أن تعطي هذا وأن تعطي هذا أيهما أولا؟ الذي لا يملك قوت يوم مع إن هو الواجب واحد لكن تنوع في درجات اللزوم لتنوع إيه الحال لتنوع الحال مفهومه كده؟ في كده عندي تنوع اللزوم نوعان تنوع لزوم بين الواجبات بعضها مع بعض وتنوع لزوم في الواجب الواحد لاختلاف أنواعه. السلامة أوجب من الزكاة قال لأن ذا ليلها ألسπά أقول لك أنا إزاي هل العلماء هل الخلاف في كفر تارك الصلاة زي الخلاف في كفر تارك الزكاة ها الخلاف في كفر يعني العلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة أكثر من اختلافهم في كفر تارك الزكاة يبقى في الحالة دي الزكاة أقوى في في الفرضية الصلاة أفرض أقوى في الفرضية من الايه لأنهم مختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر أقوى من اختلافهم في تارك الـ الزكاة؟ طبعاً ده مفهوم برضو كذلك التوحيد التوحيد باتفاق يكفره تاركه أو يكفر المشرك باتفاق هل الاتفاق ده موجود في كفر تارك الصلاة؟ لا مختلفون في كفر تارك الصلاة؟ هل هو كافر أو مفهوم؟ نعم؟ يعني إيه ترتيب الأمر يعني ممكن برضو قد يستدلوا به على هذا يزاك الله خير هل بقى القاعدة دي يحتاجها الفقيه؟ يعني هل الفقيه دوره أن يعرف أي الواجبات أقوى من بعض ولا دوره أن يعرف الحكم فقط إن ده واجب وهذا ليس واجب ده السؤال الأول هل الأصول يحتاج أن يعرف أي الواجبات أقوى من بعض هم. تفضل الفقيه طب الأصولي؟ كل واحد. كل واحد عنده. كل واحد عنده، ماش. عندك حارش خواني؟ هو اللي عندك؟ هو سواء الفقيه أو الأصولي لا يحتاج إليه إلا في لا يحتاج إلى هذه القاعدة مسألة قوة اللزوم وعدمها إلا عند تعارض الواجبات. إلا عند تعارض الواجبات. مفهوم؟ نعم. الأصولي نعم. الأصولي والفقيه. مثال كده. طبعا التنوع ده برضو أنواع يعني التعارض بين الواجبات أنواع بمعنى أنه ممكن التعارض يكون بين واجبين لا علاقة لهما ببعض في الأصل يعني هل في علاقة بين الحج والزواج لكن ممكن تلاقي واحد بيسأل يقول أنا شاب أحتاج إلى الزواج ومعي مال إن حججت به لا أستطيع أن أتزوج وإن تزوجت لا أستطيع أن أحج يبقى هنا تعارض واجبان أيهما يقدم ما تفتيش أنت ما هذا؟ لا على حال على حال كل واحد. آه إن يحتاج إليه يكون واجباً طبعاً لمن خشي العنت طبعاً اللي واجب الزواج يدور عليه الأحكام الخمسة ممكن يكون واجب ممكن يكون حرام حرام ممكن يكون مكروه ممكن يكون مستحب وممكن يكون مباح نعم كلمة حرام ينفع, ينفع تتزوج امرأة ينفع تتزوج أمك حرام أو الزواج كده حرام ولا لا نعم والعقد حال ده أه أه أه أه طبعاً نحن مش هلوحب بقى نكلم في الفقه الفقه خليكم مع الشيخ بواجه احنا كنا بنقول بقى ان ده كده تعارض بين واجبين لا علاقة لبعضهما ببعض في بقى تعارض بين واجبين في عمل واحد في تعارض بين واجبين في عمل واحد مثل الكلام ده رجل كبير في السن. الجماعة واجبة هو لو راح مش للمسجد سيصلي قاعدا صح ولا لا لانه كبير مش قادر يمشي وصل المسجد بالعافية فخلاص وصل مش قادر يقف فقال سأصلي قاعدا ولا نقول له صلي قائما واترك الجماعة ما تفتيش يا اخوة ما حدش يفتي انا بضرب امثلة على تعارض بين واجبين الفتوى يا أخونا خطيرة وده لعب ربنا يبارك فيكم الشيخ العثمين ليه تفصيل في المسألة بقى رجعوه في الشرح الممتع فبنقول ان ايه إن ده تعارض بين واجبين لكن الواجبين لكن الواجبين في عمل واحد في بقى تعارض بين نوعين في واجب واحد تعارض بين نوعين في واجب واحد مثاله النفق على الولدين اللي قلناه وقدمنا احنا هو دلوقتي تعارض مش مع فلوس تكفي لاتنين وأحدهما يحتاج أكثر من الآخر لكن ده محتاج وده محتاج وهذا فقير وهذا فقير أيهما يقدم ده تعارض بين واجبين هنا بقى نقول يقدم الذي يحتاجه أكثر نعم بين نوعين في واجب واحد وأخذ بالك معايا فطبعاً دي كده مسألين يعني أرجو أن تكون واضحة ده كده بيتكلم عن اللزوم بدأ بأي يتكلم عن الطلب نحن قلنا الواجب والمحرم يشتركان في شيئين طلب واللزوم أو الطلب والإلزام قلنا فيه مسقطات للإلزام الكلام الأول عن تقسيم الإلزام من حيث, من حيث السقوط وعدمه من حيث السقوط وعدمه وبعدها كلام عن تقسيم الإلزام من حيث قوة الإلزام وضعفه صح ولا لا؟ الأول بقى أنه كان يجيب المسألة اللي جاية دي في الأول خالص ليه؟ لأنها لها علاقة بالطلب وإحنا قلنا الإيجاب طلب فعل على سبيل الحكم والإلزام فالطلب في الأول فالطلب في الأول والإلزام فين في الآخر فالأولى أنه كان يبدأ بدية في الأول لأنه دي لي علاقة بالطلب إزاي ليها علاقة بالطلب نقرأها طيب قبل ما نقرأ الطلب ده فيه إعلان شعف الإعلان راح فينا يا شيخ محمد الإعلان جواب الكتاب العموم هو في إعلانين الإعلان الأول مش هتفرق بقى خلاص الإعلان الأول بيقول إيه يا سرّ إخوانكم في الدعوة السلفية بالفيوم مركز إتصّة أن يعلنوا عن قدوم القافلة الطبية المجانية وذلك في التخصصات الآتية جلدية وتناسلية الدكتور محمد حسين المهدي الباطنة والقلب الدكتور أحمد رشوان جراحة المسالك البولية الدكتور عصام عبد العزيز جراحة عامة وتجميل الدكتور محمد فتحي جراحة العظام الدكتور محمد موسى كما تعلم الدعوة السلفية عن وجود العلاج والتحاليل والأشعة بثمن مخفض وذلك لحفظة القرآن الكريم والأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة مقر وجود القافلة دار المناسبات بمسجد الرحمة مش عارف بالادي يا شيخ المهم بالسعده وتبدا القافله من التاسعة صباحا وحتى انتهاء الحالات للحجز والاستعلام بدار المناسبات أو على تليفون 014 920 90 80 ثاني 014 920 90 80 014-29-90-80 فيه بقى إعلان تاني خاص بمسألة قدوم المشايخ طبعا يمكن انتشر في الفترة الأخيرة أن الإخوة بتاع مسجد حلقة السمك مش عايزين يجيبوا شيخ من المشايخ وعايزين يجيبوا مشايخ معينين احنا بنقول مسألة استقبال المشايخ بتكلف ماديا جدا فاحنا ما عندناش اعتراض لقدوم أي شيخ من المشايخ أي شيخ من المشيخ المشهورين نعلوه فوق رؤوسنا بس اللي عايز يجيب حد يدينا مال ننظم له لأن مثلا تكلفة الإخوة حسبه كانوا كنا عايزين نجيب الشيخ محمد حسان وكنا عايزين نجيب الشيخ يعقوب وعايزين نجيب الشيخ رؤسحاق والشيخ محمد عبد المقصود الإخوة مثلا حسبه تكلفة قدوم الشيخ محمد حسان عارف طلعت قدية 12 ألف جنيه بس يا شيخ جيب الفلوس وتعالى نجيب الشيخ محمد حسان الشيخ ياسر صرف 8000 جنيه حتى الان الدعوة لسه بتسد الديون بتاعتها ده, ده, ده, ده الشيخ ياسر الشيخ ياسر روح فين بقى للشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسان ده رجل محشود محفوض ربنا يحفظه يعني مصاريف التكليف ما هو مصاريف شيخ هو الشيخ يجي ياخد كام 8000 جنيه ويمشي يعني ولا ايه يا شيخ الله يهديك لا طبعا ده معروف الاخوه فاهمها كلها بفضل الله لا دي مصاريف المصاريف اللي هي الصوان وال والنور والصوتيات والشاشات العرض والكلام ده كله 8000 جنيه فعلا بالنسبة للشيخ ياسر حسبه بقى الشيخ محمد طبعاً عايز مكان أكبر وامكانيات أكبر لأنه طبعاً لما يجي لو جه في مسجد بجد الناس مش هتمشي في الشارع الناس يعني احنا ساعه الشيخ ياسر الناس كانت ماشيه في عادي الشحاته محسن بقى ممكن الكيمان تتسد صدقا فانت عايز إن كانت مهولة عايز سماعات مثلا تصل لبيت الشيخ ابو واجر جوه هنا او تجيب على بلد حلقه السمك على الاقل فطبعا مساله خطيره جدا يعني الدكتور حازم شومان جاي بقى يوم الايه يوم الاربعاء هنا في حلقة السمك الدكتور حازم شومان طبعا مش عشان محسن ولا الشيخ ابو عشان محدش يقول وبرده احنا بنتكلف في القيمه وجايبينه الجامعة وجايبينه مع ان احنا مديونين. وجايبينه الجامعه وجايبينه فين وجايبينه مسجد حلقه السمك الجامعه من واحده لغايه العصر تقريبا ومن بعد العصر او من بعد المغرب لغايه الايه من بعد العصر للمغرب هنا في مسجد حلقه السمك ومن بعد المغرب ورايح بنسويف تقريبا يا صح ماشي يوم الأربعاء القادم يعني بعد اسبوع والدو هتؤجل عشان قدوم الشيخ حازم شومان بعد العصر إن شاء الله بنقول بقى مسألة القاعدة الثالثة الأجر والثواب على فعل الواجبات. قال من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها. إلى الله تعالى فله أجره النية تنقسم إلى قسمين النية تنقسم إلى قسمين نية فعل ونية تقرب وعبادة <تصفيق> نية فعل ونية تقرب وعبادة أما نية الفعل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء وأما نية التقرب والعبادة فهي التي يتكلم عنها أرباب السلوك أرباب السلوك أما نية التقرب والعبادة فهي التي يتكلم عنها أرباب السلوك هو يقول من فعل الواجبات الشرعية طبعا ما الفرق بين نية الفعل قد يسأل سائل ما الفرق بين نية الفعل ونية التقرب؟ نية الفعل هي التي تميز بين فعل وآخر. يعني إنسان يصلي أربعة ركعات قد تكون نافلة المغرب طيب خالتي. أذن برا لسه متى ليش؟ قد تكون قد تكون الأربع ركعات قد تكون نافلة بالنية وقد تكون ظهرا وقد تكون عصرا. يبقى الفقهاء يتكلمون عن نية الفعل ما الذي نويته بفعلك؟ لكن نية التقرب ما الذي تنويه في هذا الفعل أنوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنوي الامتثال لأمر الله تعالى وأنوي كذا وكذا وكذا دسم نية التقرب هو بيقول بقى الواجبات حتى يثاب العبد عليها وحتى يؤجر عليها يجب أن يفعلها بنية التقرب أما من فعلها بدون نية فلا أجر له هنا بقى هيبدأ يتكلم عن الطلب احنا قلنا في سقوط لللزوم وعدمه في سقوط للطلب او في سقوط للإلزام وعدمه ايضا يوجد سقوط للطلب لكن سقوط الطلب نوعان قد يسقط الطلب ولا يسقط الإث قد يسقط الطلب و... ويبقى الإث وقد يسقط الطلب ويسقط الإث إزاي؟ قال كمن أخذت منه الزكاة كرها إنسان تجب عليه الزكاة ولا يريد أن يدفعها ذهب إليه الحاكم وأخذ منه الزكاة كرها رغما عنه هل تأخذ منه الزكاة مرة ثانية؟ قال لك لا خلاص سقطت المطالبة ولكن يبقى الرجل عليه الإثم عند إمام ابن القيم لا يسقط المطالبة أغدو قال لك لو تاب يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة ثانية وقال الشيخ ابن عثيمين وقول ابن القيم وقول ابن القيم قول قوي يخرجه مرة أخرى قال لك أيضا قد تسقط المطالبة ويسقط الإثم ولكن ده كله بدون أجل يعني الأول في من أخذت منه الزكاة قهرم سقطت المطالبة لم يسقط الإثم وليس له أجل بلنا كده بأكلم بثلاث حاجات الذي أخذت منه الزكاة هل يطالب بها مرة أخرى قال لك لا طيب هل يأثم قالوا نعم تب هل له أجر قالوا لا تب تعالى لللي بعديه إنسان يضع وديعة أمانة عند إنسان زيد يضع أمانة عند عم عم أعطاه لزيد بدون نية كان شايلها بدون نية تقر يبقى لا أجر له أعطاها له بدون أن يستحضر قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أعطاه له لا لأجل هذه الآية ولكن لأنه يريد أن يعطيها له يريد أن يعطيها له فكده سقطت المطالبة هل عليه إث ليس عليه إث يبقى يسقط الإث وتسقط المطالبة وليس له أجر لأنه لم يستحضر النية مفهوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا ان الواجب او الاجاب طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام. في الوقت عن متى يسقط هذا الطلب يسقط الطلب بأداء الفعل لكن هل كل حالة يسقط فيها الطلب يرتفع فيها الإثم؟ قال لك لا قد يسقط الطلب ويبقى الإثم كمن أخذت منه الزكاة قهرا نعم سقطت مطالبته بالزكاة على بعض على قول بعض أهل العلم لكن يبقى آثما أو يبقى مستحقا للإثم فلم يسقط الإثم ناجل المسألة سقوط الطلب مع ارتفاع الإثم لكن بدون أجر مسألة أداء الأمانة يؤدي الأمانة لأن المجتمع يحتم عليه هذا لأن عيب في المجتمع إن أنا لما أخد أمانة من حد لا أردها إليه يبقى سقطت المطالبة ليه لأن ندات الأمانة لصاحبها لا يستطيع رأني يطالبني وليس علي إفء لكن في نفس الوقت ليس لي أجر لأنني لم أؤدي الأمانة بنية التقرب نرجع نقول ومع ذلك فقد تسقط نقول بقى أما من فعلها بدون هذه النية يعني بدون نية التقرب فلا أجر له ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة كمن أخذت منه الزكاة قرها أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها أو قاصدا بذلك غير وجه الله تعالى طبعا الأخير هذا يأثم الذي يريد بها غير وجه الله تعالى يكون آثما نعم تسقط عنه المطالبة ده على قول بعض أهل العلم ده بالنسبة طبعا للنفقه لأنها حق متعلق بالبشر قد تسقط عنه المطالبة بالكلية أما بالنسبة للزكاة فالعلماء اختلفوا فيها على قولين هل تسقط عنه المطالبة أولا لأنها حق متعلق بالله من آه؟ برضو قد نقول فيها القولان يسقط عنه المطالبة على قول بعض أهل العلم لكن لا أجر له فيها وقد يكون عليه إثم الرياء وبعض أهل العلم زي ابن القيم يقول لا بل يجب عليها أن يعيد الحج مرة ثانية لأنه لم لم يسقط طلب الحج في المرة الأولى على كلام ابن القيم في الزكاة على كلام ابن القيم في الزكاة طبعا هو كده الكلام انتهى مسألة, الطلب مسألة سقوط الطلب إحنا قلنا طلب إلزام مسألة كده الطلب خلاص سقوط الطلب قد يسقط قد يسقط مع قد يسقط مع عدم الأجر ومع ثبوت الإثم ومع عدم الإثم فكده عندي حالتان عندي حالتان حالة فيها سقوط المطالبة مع عدم الأجر ووجود الإثم وحالة يسقط فيها المطالبة مع عدم الأجر مع عدم الأجر وفي نفس الوقت عدم الإث. يبقى الأولى فيها إث، الثانية مفاهش إث. الأولى ليس فيها أجر، الثانية ليس فيها أجر. الأولى تسقط المطالبة، الثانية تسقط المطالبة. إن كان الحق متعلقاً بالله اختلفوا فيه على قولين. قائل يقول تسقط المطالبة. وقائل كابن القيم يقول لا تسقط المطالبة هو بدأ يكلم بقى احنا خلاص قلنا من فعل الواجبات فبدأ يقول تب من ترك الواجبات من ترك الواجبات قال ومن ترك الواجب أثم ان تركه وهو يعلم بوجوبه وهو خلي بالك من كلمة وهو يعلم بوجوبه يبقى إن كان لا يعلم بوجوبها وتركها لا إثم عليه لأنه معذور بالجهد بخلاف من تركه غير عالم آه من تركه وهو جاهل لا إثم عليه قال فمن ترك صلاة مفروضة ناسيا هو كده بيكلم عن النسيان طب هل مقابل العلم النسيان؟ مقابل العلم الجهد طب مقابل النسيان؟ التذكر فمن ترك طبعا برضو التذكر ده نوع من أنواع العلم فمن ترك الصلاة المفروضة ناسيا وبقي ناسيا إلى أن مات فلا إثم عليه خلاص خلاصا مش أكمل وأجيب عن بعض الأسئلة طبعا الجو بدأ يحرر دي خلاص أعلننا عنها نعم الحاضر هل منكر وجوب الزكاة وهل منكر وجوب زكاة الفطر كافر أم لا؟ طبعا إن كان يعلم الأدلة على وجوبها وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها على أمته وبانت له الأدلة بيانا شافيا كافيا ثم أنكرها فهو كافر وإن كان لا يعلم وجوبها وأنكرها فهو معذور بالجهل والجهل عذر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماع المسلمين أما الكتاب فقد قال الله عز وجل بعد أن أخذ الصحابة الغنائم فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب ها؟ لا فيما أخذتم ما فيش فيه فيما أخذتم عذاب عظيم فقال أهل العلم لولا كتاب من الله سبق بالعذر بالجاه والأدلة في في القرآن أيضا غير ذلك كثير أما السنة فمنها مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث طويل هو في صحيح مسلم وعند أحمد وعبد الرزاق وعند غيرهما أو عند غيرهم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هل الله يعلم كل ما يكتم الناس فأجابها نعم قال شيخ الإسلام وسؤالها يدل على أنها لم تكن تعلم أن الله يعلم ما في الصدور وهذا جهل بشيء معلوم من الدين بالضرورة ومع ذلك عذرها لجهلها ولم يعنفها مع أن مثلها يستحق التعنيف لذلك لهزها في صدرها لهزة أوجعتها وأما إجمع المسلمين فنقله ابن حزم في مراتب الإجمع ده بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني السلام عليكم أرجو مش عارف كده أن إيه الأسئلة في سياق المحاضرة واختيار أحد الطلاب للإجابة لتتم الفائدة وجزاك الله خيرا. طبعا واضح أنها نصيحة من السؤال أنا طبعا مش فاهم الحتة دي يعني هو لو فهم أرجو أن تقرأ مثلا أو حاجة مش عارف. في دعوة الأخواء الجمال الجمال دكروني يوم الجمعة عقد الأخواء الجمال يوم الجمعة ثلاثة جمادة الأخيرة بعد العصر يوم الجمعة ثلاثة ستة خمسة يعني الجمعة اللي جاية بعد العصر بقحافة بمسجد البر ولا البر مسجد البر المسجد, القبل المسجد, القبل المسجد القبلي الدعوة عامة ده بقى خلي منه وبينك ماشي في الأخ كان بيس على بقصاص الأخوائل عشان نختم دفع. الأصل في القصاص أن يقوم بها أولياء المقتول أو الحاكم فيه تفصيل إن كان أولياء المقتول لا يتجاوزونه أو لا يجاوزونه الحد أو الواجب في في القصاص نفسه دفع إليه بشرط أن يكون الإمام موجودا حال القصاص حتى لا يتجاوز أحد أولياء المقتول مثلا فيشفي غليله فيقتله أو فيمثل به بزيادة لأن الله عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والقصاص في اللغة يدل على المساواة على التساوي إن كان أولياء المقتول لا يحسنون القصاص دفع إلى الحاكم فاقتص منه أو اقتص منه ولي الحاكم مفهوم كده؟ وجزاك كنا نحن سألنا سؤال المرة اللي فاتت اللي هو؟ نعم؟ هل اعتقاد القلب يدخل في العمل أو يطلق عليه عملا؟ نعم روا البخاري ومسلم في حد عارف السؤال تفضل يا شيخ نعم روا البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله والإيمان بالله اعتقاد للقلب خالص يعني تصديق بالله ورسوله وسماه عملا فدل ذلك على جواز تسمية الاعتقاد عملا جواز تسمية الاعتقاد عملا إيمان بالله قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال ثم حج مبرور خلي بقى, خلي بقى الكلام ده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك